قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماعات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه في سمو الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمو فبارك الله رب العالمين ودعو ربكم تضر أو خوفا إنه لا يحب المعتدين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 حتى إذا أقلت سحابا فطالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا. فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات